124. هل أتاك حديث موسى 125. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس قواه 126. اذهب إلى فرعون إنه طغى 111. فقل هل لك إلا أن تزكى 112. وأهديك إلى ربك فتخشى 113. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى 114. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال فآخذه الله هنالك الى الاخره والاوله ان في ذلك لعبره لمن يخشى انتم ما شد خلقا أم السماء بناها 111. رفع سمكها فسواها 112. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها 113. والأرض بعد ذلك دحاها 114. أخرج منها ماءها ومرعاها 115. والجبال أرساها متاعا لكم كومرا يوم ما تذكر لنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فاما من طغى واثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى واما من خاف ان ربه ونهن فسان الهواء فان الجنه هي الماوى يسالونك عن الساعه ايان مساها فيما